اخيار عليها بارك كلها خامة برامة أحد الله يسمعه ميشو مبكش باندوب أبكش شاي خوان عفو ميشو مبكش بريقو شاي خوان عفو מי שברך דבא פעין אברהם, תחום מה, גם מה שאמר, אני עושה טוב ובלמה. כל הסיפור הזה שיש כאן, שברים, נשים, בבוגרים, בצורים, רבוקים, רבוקס, כל אלו קטנים, גדולים, כל הציבור. ونوازن الثباثلاء إدراء إيد شكيم وبعليه خالص إيل مولي رحمين مدان كل علومين سامخ نظليم عزير كظيم حيوة قيوم لون وصاح إيل رحم حنون آرخبائي برفخا سبامات نوصير خاص الله ألفين نوصير ونفاشا وحطا ونكا ينكا للشوفين آرخبائي من للشوفين الشوخين بن حيث الجميع وإن شخراوين وأنا أبعد الصورات وأنا أبعد المصير المفليحة تقولون له العيد وأنا أخذ وإنزولونها وأنا أمشيع وإنزولونها أبعد المصيرين لأخذ القراء وأنا أبعد الصورة على اليرقاء وإذن الله يرحمهم أقول وأخذ وأخذ ชبح one już必須 jaklah peznaout 이동 скажне 되면 unserها� One my love Allgeme vou allgeme Allgeme de לכל האחוז והאחוז מהחיים لبنين لبناث لبناث لكلنام لكم أمي الله أحبت الشم وأحبت برياض وعزررت الشم لكلنام وكل أحد بالشم شلاله ويا قومي يا حزا سبعة لها سوحظ كل عمي اسرائيل كل عمي اسرائيل ببريء اوز لكلهم عم إسرائيل هم قف اخاذ ونشامه اخاذ اكتش باركم مبكش من التامن شانه هي موحادين عم إسرائيل هي موحادين يا باماشيا <تصفيق>